بوك 2 ترسدشمت فينس واحد وثلاثون في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة نوريجو اشكانجو من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات نوريتشاو <تصفيق> سالوتو من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه نوريتشاو <تصفيق> سريبوس من فضلك واحد شوربه <تصفيق> من فضلك واحد شوربه نوريشو دسرتو من فضلك الحلوة من فضلك الحلوة نوريشو لدوسو غريتنيلة من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة نوريشو بيسو أربصورو من فضلك فواكه او جبنه نوريتوما بوستريتشاوته من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر فضلك نريد ان فضلك نريد ان نتغذى. من فضلك نريد أن نتعشى من فضلك نريد ان نتعشى كون ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور بانديلي سووجينير ميدومي خبزه حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل skrudenta duona su deja ir خبز توست مع سجق وجبنه خبز توست مع سجق وجبنه virtuo beiidamas Masluka keptokiaušinių baidot o jūn baią o omlet omlet Prašau dar vieną jogurtta min fodlik vazebeį ar min fot من فضلك أيضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح فضلك كوبايه ماء اخرى فضلك كوبايه ماء اخرى